5e épisode اكتسم دائما انت سائح ماذا نطلب هذه اللائحة مم. مم. لا اعرف ماذا اطلب مم. اقرأ اللائحة مم. اريد خبز عربي عيش بلدي او عيش شامي عيش بلدي انظر طاول اليسار مم. العيش ليس طازج الجرسون غريب المطعم غريب ايضا الزبائن ينظرون الينا راقب الباب الصحن وسخ صحن نظيف والملعقة موجود على اي حال. والسكين يقطع والشوكة تشوك والكاس الكباية الكباية ملك هذه الدبابة <تصفيق> اين الفوطة لا اعرف قل اين الحساء على اللائحة الحساء <تصفيق> <تصفيق> قل شربة اه شربة اريد آه شربة عدس في الصيف انت مجنون اه احب التجارب لا اعرف متى ارجع الى مصر ربما هذه اول واخر زيارة لا لا يا جاك خذ السلطة سلطة بلدية نعم طماطم خيار خس وبصل. انظر. مم. الطاولة إلى اليمين. الطماطم غارقة في زيت زيتون. <تصفيق> والثوم. الثوم. تحب الثوم؟ <تصفيق> لماذا لا؟ والخل. يبدو هنا الخل رهيب جدا. انظر اللون. <تصفيق> <تصفيق> يبقى الملح والبهار والفلفل. مم. هل تحب البطاطس؟ <تصفيق> نعم. لكن البطاطس ليست مصرية هناك كباب على اللائحة فائض من المطابخ العسكرية العثمانية <تصفيق> <تصفيق> ايه والفتة اه رز وعيش وصلصة توم وخل وزبدة وفضل الحمام المحشي ستأكل محشي الرصاص والملوخية هذا طعام شتاء رز ولحم غنم وبصل وخل وعيش محمص اين الكسكس الكسكس في المغرب فقط آه. اريد باميا جيد لا تجدها بسهولة في فرنسا ماذا تشرب خمر لا, لا. ماء <تصفيق> ماء النيل ماء مصفى <تصفيق> والجبنة لا لا لسنا في فرنسا مم. والحلوة هل تحب السكر والعسل مم. باعتدال مم. اطلب مهلبية كريمة بالفانيليا هذا المطعم سيء كل شيء واضح هذا المطعم تغطية لأعمال احتيالية تنظيف المال المسروق سأخبر وزارة المالية والضرائب قل حبيب من هذا الشخص على العتبة هذا سائق سيارة المطار تعال